إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغطان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سبزا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مرسلون قالوا ما أَنْتُمْ إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إِنْ أَنْتُمْ إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إِنَّا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين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 قيل لجول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا كانت الا صيحه واحده فإذا هم قامدون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 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبس الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز, وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 ومن نعمذه ننفسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينجر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أمعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يكثرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون